بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلدون في بضع سنين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 وَسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوتهم وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها و جاءتهم و بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا وَسَهُمْ ثم كان عاقبة الذين أساء السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون 12. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم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 فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون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 وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن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 شركاء فيما من اجل ان فِيهِ سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كَذَلِكَ نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا افضل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 فضه ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبيانات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين